لحضراتكم عبر احدث موجات صوتية واذاعية لصاحب المهندس علي حسني المقيم بالإبراهيمية شرقية هذا اللقاء الطيب المبارك المستمع الكريم في ليالي التكريم ما اجملها ان تكون بالقرآن الكريم واذا كنا في ليلة تكريم هذا الرجل الذي تعلمنا منه الكثير والكثير وأقول لحضرة العمدة الأستاذ علاء عشيش الذي تربطه محبة ومودة كبيرة وغالية بينه وبين الراحل الكريم وقال بأنه كان نعم الوالد الذي تعلمت منه الكثير والكثير فأسأل الله أن يجعلها شهادة حق يا رب العالمين في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم شكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم وغفر الله لي ولكم والبقاء والدوام لله رب العالمين أخ المستمع الكريم ما زال المكان معطر بالقرآن الكريم لأننا تنسق من رحيق مختوم ختامه مسك إن شاء رب العالمين، فأسأل الله أن يجعلنا مع الأبرار الذين يسقون من رحيق مختوم يا رب العالمين، سنعيش مع آيات نسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك وسفير من سفراء القرآن الكريم. قاري الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي والذي أقول أنه يتميز دائما بدقة الأداء وروعته نعيش مع فضيلة القارئ شيخ طاها النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي القارئ والمقيم بالقاهرة فمع آيات مسك الختام فليتفضل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 Yeah. قل الله وتنقل الله تقول الله إن الله قبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ بِمَا تَأْمُرُ لا تقولوا الذين من سُلَّمَ فَأَلْسَاقُ أَنفُسَهُمْ أُولَاءِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم البائزون <تصفيق> اصحاب الجنة هم البائزون <تصفيق> لا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة. لَكُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أُنْذِرَ هَذَا ۚ قُرْآنًا عَلَى جَبَلٍ لَّا تَرَىٰ أَتْوَابًا مِنْ تَفَطُّدٍ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 لا يسأوي أصحاب النار وأصحاب الدم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 لا رأيت وقشة متضطيع من خشية لا. تِلْكَ الْأَمْثَالُ نُضْرِبُهَا لِ لن... الله الذي لا اله الا وَالَّذِي لَا لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو فَـدُوسُ سَلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ البلق القدوس السلام سبحان الله سبحان الله عما يشركون <تصفيق> والله Oh, oh.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 ولا غلص ما الخالق البارئ المصور له لسماء الحسن يسبح له ما في السماوات ولو هو الله هو <تصفيق> الله <تصفيق> الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ظلام المتمن المغيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عقب ما يشرفونه هو الله الخالق الخالق البارئ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسن حسن تسبح في السماوات والأرض <تصفيق> تسبح له ما في السماوات أرضي الله العزيز الحكيم، و الله العزيز الحكيم. جَوَادٌ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَتَمَنَّ فَتَمَنَّ أَذْرَا كَمَنْ كذبت دمود عارض وبارئ المصور له بسم الله الرحمن الرحيم يسبع له ما في السماء وال earth وقول العزيز الله العزيز, الله العزيز و الله عزیز م تقرض عليم ثب على دوم وثمانية أيام من عصوما. سبع ولا ياد وثمانية أيام من حصوم، فترى القوم في غضب عك أنهم أوجازوا ترى لهم من باقي وجاء فيك أنت qui no fi baya ou mandiqaan ti lu ديو اهي في فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نُفِخَ وَقُضِيَتِ Amamu إذ وقعت الواقعة وانشقتها يوم إذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أُتِي الكتاب به بمنه فَيَقُولُ اقرأوا كتابي فيقول ها أمقرأوا كتاب فهو في عيشة راضي في جنة عالي قطوفها قلوا <تصفيق> <تصفيق> واشربوا <تصفيق> هنيئا بما أسلفتم في الأيام فهو في عيشة في الراضية فهو في عيشة في, في جنة و بی الله العظيم. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليه وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعامنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك يا رب العالمين هكذا إخوة الايمان والاسمان عزف القارئ الكريم على اوطار القلوب بايات رب العالمين فعشوا مع صاحب الاداء المتميز احكاما وتلاوة وتجويدا سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الازاع والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ شيخ طاه النعماني. وكان معنا ايضا في هذا اللقاء الكرآني صبيلة القاري محمد حسن الخيات القارئ المقيم بس مركز فاكوز بمحافظة الشرقية في هذه الليلة الكرآني النورانية المحمدية والتي قرمنا فيها الوالد الكريم الراحل رحمة الله عليه تعلمنا على يديه الادب وحسن الخلق فكان جوابا ر. رحمة الله على حضرة عم الحج السيد الباجوري فاقول لانجاله الاستاذ حسين محمد وعم اذا كان الكريم الراحل قد انتقل الى جوار رب العالمين فترك لكم في بيتكم الخير الكثير فدائما انهجوا من هجه ودائما اكثروا من الدعاء له واقول لهم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون وأقول لعم الحج السيد البجور رحمة الله عليه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي خالص العزاء الى آل البجور جميعا وابو رسك وشمس الدين في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نقل لحضراتكم من داخل ساحة القرآن الكريم تحت ادارة الحج عثمان الغطوري وتلأل المكان بانوار الحج منصور حجازي. الشعر الكبيرة وقد قام بواجب قياسة محمد حافظ المقيم بالبوردية نقلت لكم عبر احدث موجات صوتية وازاعية لصاحب المهندس علي حسني المقيم بالإبراهيمية شرقية في هذا اللقاء الكرآني اتقدم نيابة, نيابةً عن نيابةً حضرة العمدة <تصفيق> الاستاذ علاء عشيش. واقول له بانك كنت تأخذ العزاء في الراحل الكريم والوالد الغالي. هذا اللقاء ستشاهدونه حصريا عبر المنتديات تحت اداره ملتقة الرواع على محمد عادل المقيم بمحافظة الدقاهلية. تقبلوا خالص عزائي. محدثكم مجدي عبد المنعم حسنين المقيم بالإبراهيمية شرقية وتلتقون معي في برنامج كتوف من حدائق الايمان عبر اسير موجات اذاعة القرآن الكريم في تمام الثانية عشر وعشر دقائق قبل الامسية الدينية دائما نلتقي حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الان استودع الله بينكم وخواتيم عمالكم اترككم في رعاية الله وامنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته